عليهم و آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوا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 الب إلىك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زين السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ألما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم فسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات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 وَلِئِنْ إِن فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شيء بصير رزهكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدوو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْمَن يَمْشِي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 وجوه الذين كفروا سيئة وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله؟ back